وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد ويُسقى من ماءٍ صديد يتجرعه يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت ومن ورائه ومن ورائه عذاب غليظ.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 قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من نصي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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كثرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنبا نات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت مِن من فوق الأرض أجت الثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 كل ما سألتموه وإمتدون نعمة الله لا تحصوها وإمتدون نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ يَغْلَوْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكرو مكره وعند الله مكره وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا فَلَا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز إن الله عزيزٌ دون تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات لله ودرزوا لله الواحد القهار ودرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران سرابلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع حساب هذا, هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أن إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب